السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله ل وسلم م أ بعض فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي و أ ه ي وأحبابي مرحباً مرة أخرى مع كوكب تاني أكيد حضرتكم مشتقين كل يوم يطر كوكب أخرى مرحبا حضرتكم الرحلة بكم مرة مع بكرة كل ك وسلم ن فين وراحين ع شاء الله ف بفضل فيش ا يلا لما الفضاء سبحانا الذي ة سفينة نستعد نركب وقت الى ربنا لمنقلبون يسالوني ن الكون الله حوالينا كله بيسبح بحمد ربنا وإن من شيء ا بحمده لا تفقهون لا تذبحهم الي ه كوكب ربنا ه ا ن كوكب النهاردة م ت ا جميل أوي. أنا في زمن قل فيه من يعفو زمن من قل تعالوا نشوف ونتعرف على سكان الكوكب وتعالوا نقرب منهم أكتر ونشوفهم ت ع ا ا ل و ق ر اكتر ب منهم ن و ونتعلم منهم ونشوف اد ايه الناس ديالك ك قلوبها مليانه عفوا الله اكبر حاجه لا تحصل مادمنا على بشر. أكيد محتاجين نعدي نعد قلب عفو في بشر سامح وتجاوز عن يعني ظلم العباد تعالوا على تعالوا نشوف اصل النبي. النبي اجمل و ا ب ه اصل في كوكب العفو تعالوا نشوف, نشوف صور مشرقه مع بعض وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت تسع مؤامرات يا مسلمين تتدبر لقتل النبي ورغم ذلك يعفو اتعرض يعني صور ورغم ذلك كان يقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا الأياذ الفاضلة ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية المكة فاتح المنتصر لا ينتقم ولا يعاتب ولا يعمل أي حاجة ينظر إلى المشركين في غاية الظل والمهانة يقولوا ما بكم قالوا خيرا لشتى لتمر وأخت ينتئم يعني يعلمون ويرجع عليه يعمل يفعلون صور ورغم مغفر مرة ينظر يقول لقومي أخوي وحبيب أي في فإنهم تظنون أن ذلك صلى وسلم إلى أخل وهم بكم كريم وابن كريم فكان كريما وابن أخ ص لو ى الله عليه ل ه واحد ل الطلقاء والله الذي لا إله اذهبوا لو فأنتم غيره ل و ا ح غير النبي لكان علقلهم المشانئ لكان دبحهم كلهم وكان ل ي حق بعد كل اللي ع م ل و ا معاه وبعد حرب دامت ثلاثه وعشرين سنه النبي كان صلى ل ل يعفو يصبح صلى الله عليه ل و س مع النبي و ا ش مشرقة و صورة عفو ف ثانية ا من ن ل صلى الله عليه وسلم طبعا حضرتكم ي و ع ا ر ف ي ن و س م ع ت ا ما سمعت عن ر أ س المنافقين عبد الله ا بن ابي ا بن سلول وصلوا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ع ا يقتل ز ابوه فطبعا هو قال له يا رسول الله سمعت انك تريد قتل ابي فان كنت تريد فانا اتيك براسي حتى لا يقتله مسلم من المسلمين ثم اغضب و ا ق ت ر هذا المسلم فاكون قد قتلت مسلما بكافر يقول لان ن رجعنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخرجن ا ل أ ع ز منها الاذل وكان يقصد الأعز ويقصد بنفسه ا ل ب بابنه عبد الله ابن عبد الله ابن ابن ي عليه ي صلى الله وسلم الأزل الله الله سلول وإذا أنه ق على ويمنع عليه مدخل المدينة يقوله والله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله حتى يأذن أبو و ل لتعلم م من و ا ل أ ع ز ومن هو ا ل ل أ و ي س م ع النبي بالخبر ويأتي إلى ابنه ويقول دع أباك يدخل المدينة إلى ويقول يدخل ويأتي دع ثم اذن له صلى الله عليه وسلم في دخول ا ل م د ي ن ة رغم كل اللي عمله ده كله يجي بعد كده تمر الايام وفي يوم غزوه احد د يرجع ع ب ل ل احد ب ابن بتلت ن الجيش ويعرض النبي سلول الموقف جدا جدا ويعرض يتهم وسلم, وسلم ر الايام المصالح ويجي يوم كمان بان ل امنا ي عبدالله ابن ا م عائشه بانها فعلت ا ل ف ا ح ش ة مع صفوان بن ا ل م ع ط ر السلمي ورغم ذلك عندما مات عبد الله بن أ ب ا ي بن سلول ا راس المنافقين قام النبي صلى الله عليه وسلم و د ف ن ه هو بأبي وأمي ص ل ى ا له ل عليه واذا س ل م و د ع له و إ بقول المولى عز جل ينزل ولا تصلي على أ ح د منهم مات أ ب د ا ولا تقم على ق ب ر ه يا سلام شوف ت أ د ي ر ح م ة النبي ش وعفو ف تأدي النبي تعالوا شوف ص و ر ة ث ل ث و ر ب ع و ع ش ر وصوره عفو النبي لا تنتهي أ ب د ا ب أ ب ي هو وامي و ن ف س ه و ر و ح ه لك أ ن تتخيل واحد كان رايح يقتل النبي مش م ر ة و ل ا ا ث ن ي ن و ل ابن ثلاثة ل اربع مرات ثمامة اسال ل اربع مرات يحاول يقتل النبي وفي يوم من الايام ع كان مخرج سريا من ا ل ص ح ا ب ة ف أ ث ر و ا ثمام بن أ س ا ل وكان رايح يعتمر طبعا ا ل مش كين كانوا ي ح ج و ا و ي ع ت م ر و ا لكنهم كانت ا ل م س أ ل ة تفر ق بس في ا ل ت ل ب ي ة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ل ا شريكا هو لك تملكه وما ملك فسبحان الله كانوا يصرفون ا ل ع ب ا د ة لغير الله سبحانه تعالى فاثروا أ أ ث ر م بن أ ا ه م ل يعرفون أنه ا س ا م ط ب ع اثار م وهم اللي جدا أ هيعرفوا ل ل ا م أ ه ل ل ي م ا م أو ن ط ق ة ا ل ي م ا ء ب ا ل ن سيده ب تعتبر ة مكة لأهل ك ر ف ل ل م ي يعني ن ة م اهل ل ل ي ي ب ب ج و ن م ا خ ض ر و اليمامه ت و ا ف ك والأكل وكل ة والشرب حاجة أ ت ت ن ل ي ا يعني م مصدر مكة الغذاء الأساسي لأهل、مكة. فجاء ثمام بن أ اسال م أ و ر و ا ص ح ا ب ة م ا عرف ش ن و ث م ا م وربطوه في س ا ر ي ة في المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ا ل ص ل ا ة فوجد ثمامه مربوطا في س ا ر ي ة المسجد فقال النبي أ ت ع ل م و ن من هذا قالوا لا يا رسول الله قال إنه ثمامة سيد أهل صلى الله ثمامة اليمامة سيد صلى عندي ل وسلم فقال ي ه ماذا ع ك ا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد إ ن تقتل تقتل ذا دم و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فلم يرد عليه النبي ولكن قال للصحابه ة اكرموا م و اكرموا هذا الرجل ل بالصحابة يأتون بالطعام والشرب والفاكهة واوة وكل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الكلام في اليوم الثالث قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل وإن تنع إن تنع على شاكلا ل واذا يأتون واوة واحد يكرموا برضو جميعا اكراما ماذا يا ثمامة ماذا يا ثمامة يا ان ذا محمد دم تنعم تنعم في في عندي خير عندك عندك تريد وان وان رأس فسل تعطى منه ما شئت واذا بالحبيب نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا نريد شيئا م ل اطلقوا ثمامة إ ذ ب ثمامه وإذا يسير غير بعيد إ ل ى حائط من النخل ويغتسل ويرجع غ ت س ل و ي م ر ة أ خ ر ى الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليسلم ويقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ثم قال يا رسول الله اني كنت قد نويت على العمر فماذا اصنع فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح اي بشره بالجنه او بشره بان الاسلام يجب ما قبله او بشره بالجنه فقال له صلى الله عليه وسلم فابضوا ب فذهب ش ر ه ث م م مكة كأول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة م ودخل كأول وجه يدخل على الأرض ل ي تلبية الموحدين اللهم على صمام وظلوا يضربونه حتى جاء العباس عم النبي وقال ماذا تصنعون أ ل ا تعلمون من هذا إن له سمامه سيد أ ه ل ا ل ي م ا م ة ويعم إ ذ ا بثمامة ق و والله ل يا م ش ر كريش يضرب حبة, حبة قمح حتى النبي وسلم صلى يأذن فيها النبي صلى الله عليه ي الله و حصار اقتصادي كامل على كفار ك ر ي ش حتى أ ك ل و اكلوا العلهز والعلهز هو الوبر بتاع الإبل إذا خلط بالدم وشوية على النار خلط على هو وشوية ا ا ن و ب ي ك العلهز ق و المرفهون م م ا ا ل ن م و ن ا ل كل يوم عشر جمال ورغم ذلك أكلوا ل ل ي بيضاحوا في يوم يوم كانوا ورغم بدر عشر ع الوبر بتاع الإبل ف ق د ر ا ل م و ل جل ى عز ع أنهم ي ب ث و النبي ل ص ل الله عليه ل ى و س م و ق ا ل ل ه ي ان محمد إ ك لتصل الرحم وتفعل وتفعل فسل ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميره ة فأمر النبي ثمامة النبي وقال خلي ن ب ي م و بابي ي ن ل م ي ر ة أ ب هو أمي صلى الله عليه وامي س ل م ش ت ن تانية لصور وتلتة وعشرة لعفو النبي وعشرة تعالى نشوف صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام في يوم فتح ي يوم ف م ك ة بالتحديد كما ورد عند النسائي ة بسند صحيح أن ان ل ب ي صلى النبي ل عليه وسلم ه م أ الناس جميعا إلا أ ر ع ة من م أبجال ا و ر ت ن يعني قال كل الناس في أ م ا ن ل الا أحد سنتعرض ه م إ ل أ ر ب ع ة من الرجال وامراتان أ ت ي ن إ ل ا ل س ة دولت إ ذ وجدتموهم ولو ت م ل ع ق ي بأستار الكعبة فاقتروهم يعني حرب فاقتروهم كانت فلا مجرم تدخل يعني عملوا جرائم النبي لم يقدر ع عنهم عكرمة ف مين الام بن أبي جهل الأمة الأمة م أبي و ص بن صبابة ب و ع الله بن خ ط وعبد الله بن أ بن بن يعفو الصبح ب الله ا عنهم يقتلوا إلى ر ابدا ل وعبد الله بن سعد بن ابي الصلح ا خ ت ب أ عنه د خ ي في الرضاعه له عثمان بن عثمان ولما جاء وقت الباعه خرج مع سيدنا عثمان واذا لسيدنا عثمان يقول له بايعه يا رسول الله فيابى النبي فيستدير الناحيه الثانيه يقول له بايعه يا رسول الله فيابى النبي في ا اعرضت عن ق فيقتله و م ه فقالوا يا ر س ل ل ل ل ه وما ذ يا أ ض ر ن بذلك الذي أو أ ما ض رسول ا بما ن ن في ف ك هل أ ما أتى ي ن الله ر س و ا ل أنا ع ما ل ت ن علامة كان ذ هل لأو أتى ما ي ا يا ر س و لنبي الله حتى ق فقال ت ل ل ه ا ن م ع ان ذ الله ما ا ك ل ن ب يكون أن ي له خ ا ئ ن ة أ ع ي ن ب أ ب ي هو وامي صلى الله عليه وسلم نتمر اللحظات وعكرمه ة ابن ابي ج ل اللي هي أم حكيم تأتي الى الحبيب ل زوجته تأتي ام هي حكيم م ص ط في ى صلى الله ل ع ه يديه له وسلم وتسلم بين وتقول بين ي اللحظه ر س و ا ل ه انا تعفو عن تعفو اكرمة ت يأتي ى فيسلم بين يديه في داخل ي م ع عرف ة كان راح لما ان فين النبي د مكه ة خلاص قال اكيد ان ت ت ق ل ده انا 21 سنة عداء ضد النبي وانا مين؟ ده أنا ابن أبي جهل اللي هو فرعون انا ابن مين الامة ابي اللي ده جهل هذه و إ ذ ا ب أ ك ل م ا يركب س ف ي ن ة في البحر فهاجت ق ا الأمواج م ت و ا ل أ م و ا ج وكادت ا ل س ف ي ن ة أ ن تغرق ف إ ذ ا بربان ا ل س ف ي ن ة يقول أيها الناس إنه لا يغني عنكم لا فقال ي التي هذا آلهتكم المكان الأصناب والحاجات كنتم ديتم تعبدون ينجيكم مش هتنفعك هنا. وإنما لا ينجيكم إلا الله الذي في فقال يا اكرم الله إن كان لا في هذا الا ن الله فوالله ل إ ن ن ج ه ن ي الله عز وجل لارجعن الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولاضعن يدي في يده فلاجدنه أ عفوا كريما صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يا ينجيه وينزل أن ربنا كلمة على وأموه بعد الشط وأم حكيم ك ليه ت ويقف ت ا ب ل ه امام الاتنين لا النبي ا قال ش اجل ل ياعتيمه ي ا ل الشط في النبي انتظارك عنك عفى ويذهب و و ويقف يبكي اما النبي يا يقول رسول الله علمت ف ا ل ه ع ا قال اجل يا سلم ل اكريمة اما ع ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجرة تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبلهم واذا يقول والله يا رسول الهجرة ما قبلها الحج ما قبلهم تجب باكريمة يجب ما و ق ف ا في ع د انفقت ئ ك إلا أضعافه وقفت في ص ر ت ك وما أ ن ن ف ق ة في عدائك إ ل ا أ ن ف ق ت أ ض ع ا ف ه ا في نصرتك ووقف ا ك ر م ة مجاهدا عابدا طائعا لله حتى رحل الفتحات ومات صلى إلى راض أكرمة أكرمة معركة اليرموك ورأى النبي الله عليه وسلم عن دنيا الناس ومات وهو راض عن أكرمة ويدخل أكرمة في الإسلامية إلى أن جاء في يوم معركة ورأ الناس دنيا جاء عن عن أن يعني يعني في في يوم وهو قد ف ج ر أ و ا على المسلمين ف إ ذ ا بي يقول سبحان الله أ ك ن ا نقف ونقاتل رسول الله و ا ل آ ن نفر أ م ا م أ ع د ا ء الله والله إ ن هذا لا يكون من يبايع على الموت فيبيع ر ب ع م ا ئ ة واحد وقفوا يقاتلوا امام الحديقه من الذي سحر النبي, النبي صلى الله عليه وسلم رجل, اسمه الأعصم. رجل يهودي ورغم ذلك علم النبي بذلك ز ي ن ة بنت ا ل ح ا ر س هذه ا ل م ر أ ة ا ل ي ه و د ي ة التي علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ز ر ا ع ا ل ش ا ة ف م ل أ ت ه سما واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل فنهثه الزراع البخاري واذا س من ايضا الذراع الله عليه وسلم لا أظن أ ص ح ا ب النبي تعلموا العفو الجميل الرقيق دوت من النبي صلى الله عليه وسلم فكان أ و ل من تعلم منه العفو حبيبه و أ ق ر ب الناس إ ل ى قلب النبي أبو بكر الصديق إن ابو ل ص د ي عارفين ق حضراتكم أن بكر الصديق ق بينفق قرابة ينفق المصطلق كان كان وكان عركة اسمه مصطح ابن أساس فلما جاءت ا بينه يعني يربطه بن أو بن عليه مرتف على عمله رجل ل ل شهر مصطح م ط أو غزة وخاض الناس في س ي ر ة أ م ن ا ع ا ئ ش ة وجاءت ح ا د ث ة ا ل إ ف ك كان مصباح بن أ س ا ف ة م م ا ا ل خاض في عرض أ م ن ا ع ا ئ ش ة فلما علم أ ب و بكر بذلك حزن رجل أ ن ا ب أ ن ف ق ع ل ي ه كل يوم كل شهر بديله مرتب ويتكلموا في عرض ابنتي الحبيبه ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين وإذا ا به يقطع ل ن فبدا ق عن مصطح ل النبي م ا ج ي في س ل الله و يتلو ع ف و وليصلحوا ا ألا ي ح ب و ن أن يغفر ا ل لكم ه ا ل ل هذه غفور فبدأ رحيم النبي يتل ه ا ل آ ي ا ت على مسمع أ ب ي بكر الصديق والحديث في البخاري ومسلم فلما تلاه ل ع يقول ه الله النبي صلى عليه وسلم ا ل له أ ب بكر ب أحب أن يغفر ليه ف الله عثمان ا د وينفق على مصطح مرة أخرى يقول بن عفان كلمه تنقش على الصدور بماء الذهب ق استغفر ل أ الله إن ان كنت ظلمت وقد عفوت ان كنت ظلمت الله حد يعرف يقول الكلمه دي تعرف تخليها ا ل شعار لسه حياتك استغفر الله ان كنت ظلمت حد استغفر الله وقد عفوت إن كنت ظلمت. سيدنا علي كنت ظلمت إن بن إبي طارب بلدى الله عنه علي ن ه وأرضاه ع بن أ ب ي طالب سبحان الله يعني الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لما قتله هذا الرجل المجرم عبد الرحمن بن ملجم سبحان الله قام ا ل ص ح ا ب ة يريدون قتل هذا الرجل وإذا ب... ع ل ينهاهم ب أبي عن ل ذلك ويقول لهم علي بن أ ب ي طالب أ ح س ن و ا نزلهم ده ب ي وعلي بن ابي طالب في بدايه سكرات الموت ب يقول أحسنه وأكرمه مسواء نزله يا سبحان الملك ف إ ن أ ع ش ف أ ن ا أ و ل ى بدمه عفوا أ و قصاصا و إ ن أ م ت ف أ ل ح ق و ه ب ي ق ت ل ه أ خ ا ص م ه عند رب العالمين ولا تقتلوا سواه إ ن الله لا يحب المعتدين يا الله على ودي عجيبة علي الله الإنصف ابن طالب اللي قال على على بن مش كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في ا ل أ د ب المفرط بسند صحيح موقوف على علي بن ابي طالب أ ن ه قال أ ح ب ب حبيبك هونا ما عسى أ ن يكون بغيضك يوما ما وأبغد هولا ما عسى أن يكون يوما والله أن أغرب أنا بغيدك حبيبك بذكرها بلا مبلغة بأشعر عبدالله فيك إخواني الذي غيره جسمي سيدنا والله الله عنه عن أبيه ابن حواري رسول الله الصداء خال لما لا إلى بالزبير لدي ما ما كان كان من عسى حوارية رسول وابني وابني فابني اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فاذا ع ا ب دلال من زبير كان عمد ارض ارض بستان جنب الارض ب تاطر على طول ارض خطابي معايير و ة ن أبي س ف ا ن وكان تعتم عبدالمن كان امير المؤمنين هو باربا شوف اللطل جميل المؤثرى جدا جدا كان العمال بتوع م ع ا و ي ة عشان يخشوا ارض م ع ا و ي ة لابد انهم يعدوا في وسط ارض عبدالله بن ا ل زبيط ر ارض هم بقصدوش الارض لديهم قصدوش د هما بتاعته ب ع فلازم يعدوا ا عبدالله من ارض ل ز ب ي وكان رد معاويه ة ابن صفيان نبي يعني قال ل قال يا ب آكلة ابن ل بنت ع اكله اللي أ ت جزء حمز من المطالب بن كبد عبد ل ل رضي عنه أ ر ض الاكباد ه ق ا ي إ ذ ا وصلتك رسالتي فكفف عمالك عن أ ر ض ي و إ ل ا ر أ ي ت مني سوءا يعني كله تهديد وطبعا غير هو يعني شتم أم يعتبر يعني يابنى يا وطبعا إنه كلام كله آكلة الأكباد شتم أم ولكن ت هذا ل ا ل م س ل ب ي ر اه ه و ابن حواري رسول ل الله ك كان يمكن ان يكون المسلمين فهذا هو المسلمين ن ي ت بيقول له يا فهذا هو ا ل م س ا م ي ن فهذا ي الدنيا هو ا ابن م ع و ي بن ابن س ف ي ي ا ن ق و ل لابنه بقى يزيد م ي ن فهذا ي هو ا ل ا م س ل م ا ا ذ ص ن ع معه قال ماذا تصنع يعني يعني ازاي موضوع بكلام مش محتاج فهم قال ارسل حالا من ي أ ت ي ك د ر ا س ة يا دي محتاجة على طول اطفئته ر م ازاي ع و ي ة ا ب ن ابن ي حكيم جداً حتى يقولون سبحانه رجل يعني, يعني بيختارش حد ف ه م ازاي كان دايما ئ ه وبين ا لك ن ا فقال الا س د على خير من ذلك وأقرب رحمن؟ قال بيقول خير يا يزيد ايه يزيد واقرب رحما من ما هو ابتاه ب ف ب ا ل له ما هو, ما هو يا أ ب ت ا ه فقال معاويه بن أ ب ي سفيان انظر اليك فكتب ي ب ن ى حواري رسول الله الله أكبر عبد شوف اكبر ل ل بيقول له ايه؟ بيقول ه إيه بن زبير يبنى ل ل ة ا أ ك ا يقول معوية عليه بيقول له يبنى حواري رسول الله إيه حواري يبنى صلى الله يابن يا بيقوله ذات النطاقين الله اكبر يقول في له المنقبه بتاعت ابوه والمنقبه الجميله كلام بتاعت ل ل ق إذا ص ر امه ل فضم أ ر ض ي إ ل ى أ ر ض ك وعمالي إ ل ى عمالك فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك ل أ ت ي ت ك بها والسلام فلما وصلت ا ل ر س ا ل ة الى عبد الله بن الزبير بكى عبد الله بن الزبير بكاء شديدا مريرا وندم على تلك ا ل ر س ا ل ة التي ارسلها الى م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان اخويا بعدما اسمعت الصور الجميلة وحبيبي صور العفو الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم ديت للنبي عليه النبي يا فيكم ولاصحاب حد الرائعة من ناوي ابن النفس أصر في الله كوكب العفو ولا لسه منتش ناوي تعال نقدم لنادي من خلال هذه الحلقه ة دعوة للتسامح ل احنا ي مش بنسامح مش بنعفو احنا ليه ليه دعوه ا ا الانتقام ونسين ان في اخرة ي في ونسين في م بنفكر ب و د ي عايد ن انا ق ل ل ا حاجة انت للتسامح ل الذي لا ه اله غيره ن مش هتعفو عشان انت ضعيف من انتش بالعكس دعفوك ده دليل على قوتك وعزتك انتش انت من قوتك دليل قادل ده انت ت ه ع ف وعشان بتسمع ح ب ربنا ب وعشان ت كلام ربنا قال جل وعلا وإن تعفو وتصفحو وتغفروا فإن الله غفور الله أكبر. وقال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين والله ورضاه وكان مشروب مشروب وهو المشروب فإن عن الناس المحسنين كان الحسن الله عنه كان عنده طفل وكان عنده ضيف جاله. يجيب له يعني مشروب ساخن ساخن اتكعبل رضيع طفل ضيف فالخادم الرحيم يحب راح حاجة فرح الغيظ غايد أكبر رضي الله الله الله جاله شاي البساط جل له له على كده يجيب أي يجيب يقدم الساخن على الطفل الرضيع فمات فغضب الحسن الله الله إلى الخادم على إلى فنظر فغضب ف قال يا سيدي ا و ل ق كظمت غيظي قال, قال والعافين عن ل ل ى ا الناس س ق ا قد عفوت ع ك ق ل والله الموضوع ل ا ا ل ك وخبالك قال والله يحب انا ل م ح س ق ل أنت حر الوجه الله يا الله شوف النفوس التي تربت على منهج ربنا وعلى س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة وعلا وجزاء وأصلح جل مثلها عسى فمن ومن عفى ياخذ ايه يا ربي قال ف أ ج ر ه على الله ولم يحدد ليه لان الاجر هيبقى كبير لا يخطر على قلب بشر مش م هتقدر يا س لن م تتخيل ت مدى الاجر اللي تحصل عليه لما تعفو عن الناس عشان كده فاجره على الله عبدا بعفو عزة والله لك الحديث الا والله لكررلك وما زاد الله عبدا بعفو الا إ عزه ة عزة كل يزيدك ما تعفوا ع ربنا ن د وعند ي ي ز د ك ز ة في قلوب ا ا وَمَا ا س ز الترمذي ل إِلَّا ل ه عَبْدًا بَعَفْوٍ إلا عِزَّةِ وعند ا ب إ س ن ا د حسن قال من كتم غيظا واحد اتأذى فكتم غيظ. أو من من أو اتأذى غيظاً باللظيم فكتم كذم كذم من غيظ غيظاً غيظاً من من خبالك وَلَوْ شَ قبالك دعاه الله على رؤوس ا ل أ ش ه ا د يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يخيره من الحور العلم ي أيها ن من شاء ها تاخد و ا ولا دي ولا, دي ولا دي. ايه دي دي دي دعاية ل ك ع ا ي ز ه من كلهم طبعا يا رب ع يا ي ي ايها صلى ل ل على صلى الله ه على حبيبك صلى الله عليه وسلم شاء و ف يخيرك من ل العين ح و يوم ر القيامة تأخذ من أيها من تأخذ ش ولذلك قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. لو سمحت وعفوت قال لكم فارتهم يغفر سمحت ستفزد عفو ا ل ل ه و ر ح م ومغفرتي م ت ولو ا ل ل ه يقتص لك من الاولي ذ ذ ي أ ك ي م ا ق ان م ة حسناته لكن ق لك من صغيرين اسماء ل الأولية ا أن من أسماء المولى عز وجل س ب ح العفو ن ه و ت ع ا ى وجل جلاله ل ا والغفور ر الفرق بين العفو وبين المغفرة المغفرة إيه بين وبين يعني العفو ا ل س ت ان ربنا لما بيغفرلك يعني استطرلك ا ل ز ن ب بس لسه الزنب لسه ده موجود مكتوب في ا ل ص ح ي ف ة يوم الايام هتقف بين ايديه هيفكرك ب ا ل ز ن ب وهيبكتك لكن مش هيعاقبك خ بالك هو غفر خلاص يعني لن تعاقب على هذا ا ل ز ن ب لكن هيفكرك بيه أ م ا العفو فهو مهو زنب من ا ل ص ح ي ف ة تيجي تلاقي ا ل صحيفه ف ض ي ة ما فيهش ا ولا زنب مود ج و بفضل ا ل ل ه سبحانه و تعالى فالعفو أ ع ظ م م ن ا ل م غ ف ر ة ذ زكى ان تعالى لتقدر إيه الله م إ ن ك عفو و تحب العفو ف ا ص ع ن ي ما ق ا ل ش الله م إ ن ك غ ف و و تحب ا ل م غ ف ر ة فافرلي غ وحبيبك صلى الله عليه وسلم ي ق و ل ه كمان ع د البخاري من نورش الحساب عذب الله أ ك ب ر ورويت التبراني في الكبير بسالة دي صحيح من المحاسبة هلك مجرد ا المحاسبة ننقش هلك م انك تقف تحاسب بين يدي ا ل ا ه ل ا ك وعذاب ربنا ع ف يعافيك يارب العالمين جاي بالورق عن او محتفظ بالورق اللي موجود فيه كل اخطائك لك وقال فلان يا انت اخطارت ي ف مش م كل ا ك ذ ا و خ ط ا ء اللي انت عملتها فيها مولع خلق ل ورح وحرقها ا ك ن ب د أ صفحه جديده الصحيفة دمك غفرت لك انك يبقى تلاقي الصحيفة ما ت كده ربنا عفى عنك اخويا وحبيبي كلمه اخيره عايز اقولهالك لو كان عندك ز ن ب كبير نفسك ربنا ي غ ف ر ه ل ك ولو كان عندك مرض شديد نفسك ربنا يعفو عنك ويشفيك منه ولو كان عندك ابن عاق نفسك ربنا يهدولك او ابن مدمن نفسك ان ربنا يهدولك أو, زوجتك او زوجك تعبك او زوجك ت عليك ب ك او ع ديون نفسك ربنا يقديه عنك اديه ع عن الناس فربنا يعفو عنك ويرضع عليك ويعطيك ويرفع عنك بعضك عن ف فربنا ويراف فرقتانه و الناس لانه من هذا البلاء لك ل كربة كربة اخيك ن ا والاخرة فسوف ل ل يفرج الله عنك كربة والاخرة الدنيا <تسجيل> خويا <أخي> حبيبي محتاجين نصف قلوبنا بالاحقاد محتاجين نعفو و ن س ا ن ح احنا دخلين على شهر العفو اغفروا يغفر لكم وارحموا ترحموا انت لو عايز ربنا يرحمك ارحم الناس لو عايز ربنا يغفر لك ويعفو عنك ويسامحك م ح ع عن الناس عشان ف الناس ربنا س ي ك عنك ويعفو يبارد ف ربنا تعالوا نركب سفينه الفضاء ونرجع م ر ة ت ا ن ي ة لكوكب ا ل أ ر ض عشان ب ك ر ة ن ب د أ م ر ة ت ا ن ي ة ر ح ل ة ج د ي د ة لكوكب جديد لكوكب تاني نعيش في دنيا المثل ودنيا الاخلاق أ خ ل ق أسأل الله عز أن الله وجل وإياكم عز يجعلني يتجمرون ممن ب الأنبياء وأخلاق الصالحين والأطقياء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نبينا الله والسلام إله إليك وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن أنت وبحمدك وأتوب وصحبه بحبكم في محمد أستغفرك متابعي قناه اعمال عابس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته